صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْ حبر الوريد إذ يتدقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد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 من داع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخَرَ فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فَإِنَّمَا على رسولنا البلاغ المبين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 وينفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هو المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويرفذ لكم والله شكور حليم